بسم الله rahmani r-Rahim. Sallihi s-Samawati ala ala ala ala ala ala وَيَسِّرَكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَنُ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا فَأَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَ والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموتا